بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وكم اولياء اتلقون اليهم بالموده وقد كفر بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم تهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إن يفقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبشطوا إليكم أيديهم ويبشطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالشوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا تنفعكم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 لقد كان لكم فيهم أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغري الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة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 إنما ينهىكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من بياركم وأخرجوكم من بياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا وَالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ أَمْرٌ مُّؤْمنَاتٌ هَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهم إذا آتيتموهم أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما وليسألوا ما أنفقوه ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواتكم إلى الكفار فعاقرتم فعاقرتم فآتوا الذين ذهبت أزواتهم مثل ما واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهدان يفتدينه بين أيديهم وأرجرهم ولا يعصينك في معروف فباياهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آلون لو قوما غضب الله عليهم قد يأشوا من الآخرة كما يأس الكفاء من أصحاب الكهور.